هات الحياه الدنيا زي الناس يحب الشوائب من النساء والبنين والطناطير والمقنطره والذهب والفضه والخيل المستوامه والانعام والحصاد ذلك متاع الحياه الدنيا قال قال استفز من استطعت منهم بصوتك واجلب بصوتك واجلب عليهم بخيرك وحرجك وشاركهم في الأموال والأولاد واعدهم وشاركهم في الاموال والاولاد اختلف فيها العلماء على تفسيرها فقال وشاركهم في الاموال أي ما كانوا يعني يحرمونه ويجعلونه لأصنامهم أو ما كانوا يحرمونه من الأنعام كانوا يحرمون من الأنعام يجعلون أنعاما حلالا وأنعاما حراما فأقول شاركهم فيما فعلوا وحرموا على أنفسهم ما لم يحرم الله جل فيه ولا وحرمه وقال ناس ما لم ينزل الله به من سلطان وقد قال الله تعالى وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِبُ أَلْسِمَتُكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ وقيل وشاركهم في الأموال أي الأموال التي أصيبت من حرام الأموال التي أصيبت من حرام أكلوا منها الربا أو أخذوها من بيع الخنزير والميتة أو بيع الأصنام أو بيع جاء الشيطان لهم منهم نصيبا فهو لا نصيب له الا في الحرام لا نصيب له في الحرام ولا حدث ظاهره بان النبي لما بين ان التسميه تطرد الشيطان فلا اكل يعف الجن فينودع الطعام فلم يسمي قال الامه فإلى طعامكم وإذا, وإذا دخل إذا أراد فراشا لم يسمي قال الأم إلى المبيت الغرض المقصود هو كلما لم يذكر الله رفلاه في كل شيء والرابع ما يذبحونه لآلهتين له حظ ونصيب من ذلك حكم الله عبد الرحمن تأخرتي كثيرا أن على مشارك الإنساء من التفسير الآن قال أشعركم في الأموال والأولاد وعيدهم واشارككم في الاموال قلنا المال التي كان المعامله محرمه كبيع الخنزير اصنام ونيته كبيع الخمر او كالقمار كالربا كل, كل ذلك من المحرمات واشارككم في الاموال والاولاد المشاركه في الاولاد قيل اولاد الزنا وهذا قال ابن عباس وقال سعيد بن جبير ومجاهد اي وقيل المائده من اولادهم انهم يقتلونها فلو حظ ونصيب منهم في ذلك وقيل الحظ والنصيب أنه يجر انه يجرهم إلى اي الأولاد بعد يعني يعبدونه لغ يعبدونه ولا اعوذ بالله عبد شمس عبد العزه وعبد مناف وعبد المطلب وكل ذلك تعبيد. وقيل في قول الله تعالى وشاركم في الأموال والأولاد المشاركة في الأولاد على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق الإنسان على فترة قال فأبواه يهوداني وهذا من إعاز الشيطان هذا من إعاز الشيطان فتبديل الفطر وتغيير الفطر مما نهى عنه الله وهذا من فعل من فعل بني البشر والشيطان له يد ونحظه ونصيبه من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يمجسانه وما قال يسلمانه لأنه يولد على, على الإسلام قال أشعركم في الأموال والأولاد وأعيدهم وأعيدهم يعيدهم ويمنيهم كما قال الله جعل فعلا يعيدهم ويمنيهم كما قال الله يوم القيامة عندما تبرع منه يقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجابتم لي وأيضا في قول الله جعل وأعيدهم هذا للتهديد بل هو تهديد, تهديد شديد هو عيد أكيد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرور وما يعدهم الشيطان الا غرور وهؤلاء الذين استدرجهم الله من حيث لا يعلمون كما قال الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكف ربك وكيل من عبادي شرفهم لانهم اضيفوا اضافه مباشره لله جل جلاله دلعناهم انصاعا وانقاد واستسلاما لربهم اباده قال ان عبادي إن عبادي خاصة العباد. هؤلاء الذين قال فيهم الله جلال شعلا أن إبليس قال قال إلا عبادك منهم المخلصين. إلا عبادك منهم المخلصين. والحق أن الأصناف الثلاثة الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات يخرجون من تصليط الشيطان عليهم وجن عليهم. فقال إن عبادي لأن الثلاثة ينزلون تحت تحت عبادي. إن عبادي ليس لك عليه وسلطان. وهذا تفصيله إن شاء الله يأتي في برس القادم الفوائد المصبتة إذبات القول لله جال في فضل العلم الاعتراض على حكمة الله كفر ومستقر من شابه شيئا حشر معه من شابه أحدا حشر معه إذا قال المسلم من شبه القوم فهو منهم فهو معه قد يأتي الأمر ويقصد به التهديد والتقريع والتوبيخ قال واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأدر بعليهم بخيرك وأجد بشركة الأموال والأولاد بعيدهم وما يعدوا مشيتهم إلا على المرء قطع, قطع الأماني على المرء قطع الأماني ستة؟ شرع من قبلنا ان جاء من شرعين ما انسخوا يكونوا منسوخا شرع من قبلنا ان جاء من شرعين ما انسخوا يكونوا منسوخا في السجود سجود التكريم كما كان لآدم وأيضا كان ليوسف فجاء شرونة فنسخه لأنه لما دخل لما دخل سعت على النفس سلم وسائل الله وقال لا كنت أمانا أحدا أسجد لأحدا أمرت المرأة أن تسجدها لزوجي هذا لو في السلاة فضلوا حتى أنت خلي إلى للناس يعني هو يريد يريد انزل السنه للناس والحق وجادل غير عند هذا يزهر البدع على يزهر السنة وهذا يكون سببا سيكون سببا في المفاسد لا في المصالح ان اراد حقا ونيته صالحه فليتعلم ولا يجادل ولا يناظر الا على العلم لا يجادل ولا يناظر الا الا على العلم ليس له ان يفعل ذلك ليس له ان يفعل ذلك يتعلم ويجادل <تصفيق> مازلنا في الكلام على اختلاف المتراهنين وأن المسألة على الرهن وأنه إذا حدث الخلاف بين الرهن وبين المرتهن والكلام على التأصيل العهن إذن الأصل قول الرهن لعدم لأن الأصل عدم عدم الرهن وعدم القبض وايضا اذا وجدنا البينه فنقدم البينه يعني اذا لم تكن بينه قدمنا قول قول الراهن لانه الاصل معه وقول قول اليمين لانه يمكن ان ننظر عند الخلاف ان يكون منكرا فنجعله يعني في الجانب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم البيان على على على من انكر